السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله و ك ف ى وصلاته و س ل ا م على ا أ ب ا د ء الذين ا ص ط ف ى أما بعد أخواتنا ا ل ف ض ل ا ت الكلمات ر ربنا يبارك فيكم ويحفظكم بصراحة أنا ح د ت ل و ق ت ه مع الدكتور محمد رفعت و ا ل س ت ا ذ ياسر ربنا يحفظهم ويعني وي أنا في صدري شيء يا جماعة يعني أنا لوقت كنت عايز أكمل ا ل ع ظ ي م ت ا ن ولكن أنا عايز أحس إن إنتوا بيجوا من و ر ا ك م ثمرة في الواقع. وده مش هيحصل غير زي ما بقول لكم يا جماعة يعني ا ي ه يعني أنا كنت أقعد بالفترة كده عملت ب ح ث هو ا ل م ع ه د القرآن ا ل دعوة إيه ده ت ن ب ي ه يعني أنا بربي في ه ناس طيب أنا بربيهم ب ب ي ه بخطة الخطة دي كم ا برنامج قلت مثلا 10 ر برامج من ضمنها التفسير من ضمنها المدرسة ا من ضمن الخطة دي يا جماعة ا ل إ ش ر ا ق والتصعيد إن أنا شريككم معايا يبقى فيه تخطيط جماعي يبقى فيه تحضير جماعي يبقى فيه تنفيذ جماعي يعني يبقى ب ي ه ت ص ع ي د يبقى أيوة يبقى فعشان ك د ه يعني أنا الوقت بقى هنبدأ أول نقطة أنا الوقت قررت إن أنا يعني مش هديكو ا د ر ة في العظيماتين الوقت وهنفكر مع بعض في مهمة جماعية نعملها كلنا مع بعض مهمة جماعية كلنا نعملها مع بعض و إ ذ ن ا لسنا ل ه ب طالع ا ي ه هي أنا الوقت بكلفكم إن إنتم يعني مش ه ش ي خ أحمد جلال وبيدور ح ا ز م ه ي ع م ل و ا للا إيمانية و ا ن ت م بقى اعملوا بقى ا ل ب س ت ر ا ت وانتم بقى ش ي ا ر ا لا أنتم اللي هتعملوا لنا ي ل امنية ا ا ن ت م الوقت اللي هتعملوا لنا ي ل امنية ا و ا ن ت م اللي هتدو ا لنا دي و ا ن ا هب ق أضيف شرف ه ذ ي ل ل ي ولله ي ا تبقى أول ا ن ت ا ج واقعي ل ل م ع ه د القرآن ا ل د ع و ي ا و ل ث م ر ة واقعية على النت ل ل م ع ه د القرآني ا ل د ع و ي بإذن الله سبحانه تعالى و ا و ط ب ع ا والجود التربية اللي موجودة على الموقع يعني ا ن ا مش مش مش ظالم مش أقول بقى ا ن ا ن ت و ا لا أ ت و ا بتتربو ا على ا ي د كل المرابين اللي فوق ي م ع الطريق ا ل ى الله إذا الله سبحانه تعالى زي ق و ل الله سبحانه تعالى إيه إيه إيه. ثم كل ي من كل ا ل ص م ر ا ت كل ي من كل ا ل ص م ر ا ت ده م ه ج بنائي ا ن إن ا ل ا خ و ا ل ا خ ت ي ت ر ب ى ا ن ه ي ا خ د من كل مصدر للخير و ا ن كنت بقولكم ل ركزوا معانا جدا جدا في البعض القرآن ا ل د ع و ي ا ل ا ا ن برضو التركيز لا يمنع ن ك ت ل ت ف ي د ي من ب ا ق ي المربيين وباقي الدعاء، فالوقت ا ن ا عايز كل وقت هتفكروا معايا الوقت و ا ح ن ا عادين يعني قبل ما نقوم ه ن ك و ن خلصنا الخط، ل ي إ ذ ن لو كتبناه قدام عيننا؟ ي ال هنحدد يوم ليلة إيمانية نسائية، لأن ا ن ت و ا هتبدو ا كلمات وهنحدد منو كل وقت م ي ن اللي ه ت ب ا ل كلمات وهيدو ا ي ه وهنحدد مع بعض ب إذا ن رأي بقى إيه، وفكرة البستر وتصميمه تبقى ا ي ا ه م تلا تكلموا ت و خ ت أول شهيدة. ا ن ت و اللي ه تكلموا ت يعني سوري و ا ر ث و م ن العقوب ي أما ا ل ت ر ا ن م شاء الله أنتم فصاعدا يبقى الانفتاح ا ل ت ر ب ا و ي يعني سوري و ا ر ث م ن العقوب ي وكل من كل ا ل ث م ر ا ت ا ن ت و الوقت ي م س ل م ه و ا أ ف ت خ ر ب ر ا ء التفاعل هي وطلابي التوا تواجبات علم ا هي ف ض ل الله س ب ح ا ن ه و ت على ا ا ن ت م هتحضرهم وهتشاورهم وأنا هبقى مجرد ضيف في هذه الليلة يعني مجرد ضيف يعني أنا هدي كلمة مثلا عشر د ق ا ي هذه ا ل ل ي ل خلاص ضيف ك د ه بس يعني ضيف من الضيوف دكتور حزم شو م أ ي إنما هيبقى م ث ل ا على سبيل المثال أختنا م ث ل ا فلانة م ث ل ا ه تختاروا من ك م مين ليه كلام وإلفقرات مش لازم الفقرة الوحيدة هي الكلام هل يبقى في فقرات فن إسلامي م ث ل ا هل يبقى في فقرات إنشاد هل هتعملوا مسابقات ا ن ت م نفسكم هل يبقى في فقرات ابتكارية جذابة طب ا ن ت م هتعملوا ا ل د ع ا ء ا ز ز ي ا ل ل ا الإيمانية دي بقى ا ل ي ا ح ن ا هنتسميها الوقت أ ي إ إز... هنسميها الوقت إيه هن ه هنبص الوقت م ث ل ا ا ي ه م ث ل ا بصل رغم ك ل شيء ا ي حاجة هنقترح ا ل ا س م ا ء باذن ا ل ل ه لتفعل؟ يلا جماعة ابدأ اقترحوا معايا بتصور محمد ربحت على ا معايا ن ا كده ما وإيه ونجيب ورقة وقلم ونبدأ ن ك ت ب الإيه الأفكار بتاعه خ و ا ر ث ا خذ يا سر تعلش لو تجيب لنا لو تجيب لنا هتقترحوا الليلة دي ت تبقى اللي ل أ د ي ت ب ق ى م و ض و ح ا إيه خلاص تو الله بتقول م و ض و ح ا إيه ا ن ا عايز ك ل ا م ك م كل ه الوقت بيبقى ق ى ا ي ه يبقى مش هحدا مش ح ز ن رغم كل شيء ا ي و ه مش مش فاهم مش هحدا رغم كل شيء ده نختار ا ي موضوع تدخل ي ا ل ا ذ ا ع ة يا طالبة ق ا ل ولا موضوع قلبك متعلق بني. طيب ق و ل و ا لي الموضوع. الوقت أنا مش عايز من ك م ا ل ا س م يا جماعة. أنا مش عايز من ك م ا ل ا س م خلينا نفكر بقى إيه بنهاجي شوية. الأول موضوعه ا إيه؟ إحنا قلنا ال ر ؤ ي ة إنها تبقى ليلة إيمانية نسائية. نسائية عشان أنتوا تكلموا على راحكم ت تمسكوا المايكات وتتكلمون. أنتوا ت ك ل م و ا بعض. ي ب ق ى ليلة إيمانية نسائية. إيه الموضوع؟ الوقت اللي أنتوا شايفين إن الأخو إن البنات والأخوات على النت. محتاجين ا ن ه هم لو لقوا موضوع بيتكلم في ده هيتشدوا جدا، ه ا ا ل ص ح ب ة الصالحة ماش، الأخوة عدم النفسنة ماش، طريقي لربي. ب ص و ا العايز كلاتي تركيز فكروا معايا. ا ن ت و ا شايفين ايه الموضوع ي ه ا اللي لو في بنات ا و ا خ و ا ت م ل ت ز م ا ت قاعدين عددت وسمعوا إن في ليلة إمنية نسائية هيعملها طالبات ا ل م ع ه د القرآن الدعوي. طالبات المهد القرآن الدعوي دفعة ثانية د ف ع ل ثانية هيعملوها هيتشدوا إنهما يدخلوا ب يافد مثلاً دكتور حازم شبان غلط هيتشدوا إنهما له الدين مش اكتئاب الدين مش اكتئاب خايف ا ل ت ز م ا خ و ا ت ولا بنات عادية لا يعني أخوات وبنات عادية هاتوا موضوع للمحبة للالتزام عموما يعني العديني ا د ي ن الدين مش اكتئاب طيب والله شداني حتى الدين مش اكتئابي إيه إيه ممكن إن ا د ك ت و ر محمد ق ا ل و ف ي ا ق ت ر ا ح يا ه سؤال ا ل ت م شو تعب خ ا ي ف ة التزم لا خايفة خايفة التزم إحنا الوادي من ت ح ا الوادي ب ت ك ل م و ا عنوان يعني في بنات كانوا بعتولي عايزين يعملوا أقدم لكم ك ت ا ب ا ت واحدة عملة ا حاجة اسمها بنوتة في ح د و ت ه وواحدة عملة ا في عنوان لذيذ كده بنوتة في ح د و ت ه وفي واحدة تانية عملة ا إيه مش فاكر حاجة برضو تانية كده عاوز التزم لا ا خ ت ن ا ا م ا ل عاوزة ا ن ا ع ا ي ز ك م ا ي ه خايفة التزم ف ع ل ا خايفة التزم طيب ما خلاص عاوزة بس خايفة مثلا عاوزة بس خايفة ا ي ه تاني الجانب الاجتماعي دين وجانب ا ل الاجتماعي ب ق ى دين مش ا ك ت ئ ا ب خلاص ا ز ا ي ا خ ت ه ا تعرف ا ن تجمع ا خ و ا ت م ل ت ز م ا ت ه تطلع الحضور لعلها تحضر الصحبة التي ت ع ي ن ا جميل ج د ا ا ه يباديه ي ب ا د ي ت ضمن الدعاء ضمن الدعاء هنتكلم عنها الوقت خطة الدعاء هنتكلم عنها الوقت اللي هي حقت فرصة ل ص ح ب ة مالهاش حل فرصة ل ص ح ب ة مالهاش حل عوزة ا بس مش ق ا د ر ى ماشي عوزة ا بس مش ق ا د ر ى حكاية دنوتة طب حكاية دنوتة هيأجل ن ا ت ي في صدري ا م ت ى هتوصلي جميل ا م ت ى هتوصلي كلام ه عني جميل بس ا ح ن ا عايزين حاجة ا ي ه عايزين حاجة شبابية برضو ش و ي ا ب ن ا ت يعني عايزين حاجة تبقى تخاطب برضو غير الملتزم أو أو تخاطب يعني ب ص و ا يا جماعة ا ن ا ع ا ي ز ا ق و ل ك م ح ا ج د ا ل و ق ت ي ا ل م ل ت ز م ا ت اللي ما بيقوش معانا في النت مثلاً أو في في ا ل ب ع د القرآني أو في ويتوا ل ل ه عارفين ه ي ج و ش ليه أنت مش لوحدك ق ص د ك بقى لوحدك مش ه ت ق د ر ي لوحدك مش ه ت ق د ر ي أو أنت مش لوحدك ماش أنت مش لوحدك في أخوات ك ت ي ر أ ص ل ا لما يلاقوا عناوين زي مثلاً هي مجرد ع ل ل ه خبرية بنات سوبر التزام والله حلوة ع ن و ا ن حلوة سوبر ملتزمة سوبر ملتزمة موضوع النقاب برضو ا ل ا خ ر ا ن ي له كلهم بيكلموا ت عن الحب والعلاقات يا ريت هذا مصحبنا ح ا ل ي ا بعد ه ج د ا ومعادوش بيفكروا في القضية ا ص ل ا ً ضاي م ح ن ا ه ن ج ي ب ه م بقى بالا يعني ه ي ب ص و ا يا ج مع ا ا ي ا م ما تكلمت في ا ل س ل م زمان م ج ر د ع لقب ا ي ه ا و مستنيه ا ي و مستنية ايه لا تتخيلوا من الملتزمين والملتزمات استفادوا من الدروس د ي و ن ش ط و ا ق د ر ا ك د ر بشرا ب ث ل ا ً ملتزم يعني يعني مش ا ي بنت ماشي عوض حد بيحبك عليه هنا أنت غيرهم أنت غيرهم برضو شعر كويس لسه في أمل البنات والفيس البنات والفيس والله شعار جميل البنات والفيس شعار حلوة البنات والفيس أسلمت و ج ي بالله بتقول م و ج ب ث م يعني ده ل ع ن و ن مثلا يعني خدي ب ي د ي ط ب ا ن ت و ا شايفين الموضوع ا ي ه ا ن ت و ا برضو للبنات و ب س للبنات و ب س ه تلاقي شباب كتير ع ا ي ز ي ن دخله م ر ه شباب ع ا ل ب ل و ك د ه م ا ا ن عملوا بتاعت ا ما ه بنات بس اه... ده واحد صعب يقول دخلت اللي تقولي العدد ا شباب مش هتيمك ا خ د بهينك ا اه... ق ص د خد ا ل ب ط ر طيب جميل ج د ا الوقت ي برضو ا ن ا عايز الوقت ي الفكرة يرتقي دمع. يعني ا ي ه ا ن ت و ا شايفين ا ه م مواضيع نتكلم فيها نسائين الوقت ي ا ي ه يعني ن ت و ا شايفين حتى الدين مش إكتئاب خلاص عاوزة بس خايفة لوحدك مش ه ت ق د ر ي عاوزة بس خايفة لا خلاص بلاش بالبلاش مش عارف ليه بس هو بدمق لا أي بلاه دول أ ر ا ل م و ض ع ك س ر ا ل ح ا ج ز بينه وبين الدين بصراحة موضوع تأخر الزواج وعاوز التزم طيب أنتوا إ ي ه ر ا ي ك م يعني بصراحة م و ض و ع ت أخرى ذكرتوا ع ا ر ت ز ي يعني و خ ت ن ا عمل ا بعدا خ ل ي ا في ح ت ت إ ي ه ر ا ي ك م تعملوا مثل ا عظيمات ب ل ا ء أزواج مثلا يعني لو أنت و ا تكلموا ت ا ج ت م ا ع أنتوا بالي ق ى ل تكلموا ت على ع ن و س تكلموا على مشاكل مثلا يعني مشكلته الحب والصحبة بنات العاديين ض ا ي ع ي في الحب المحرم وفتنه ت ز ي ن و ا ل ت ط و ر أنها تتزاين أكتر وتصدر فتنها أكتر هم موضوعن محبطين ومبتعدين في ناس بيتكلموا على غير م ل ت ز م ا ت وناس بيتكلموا على م ل ت ز م ا ت الملتزمات مشاكلهم ا ل إ ح ب ا ط غير الملتزمات مشاكلهم فتنة الزينة والحب مسلمة ب ج د مش صورة بس عايزين حاجة ف ع ل ا تجمع، جميل فقرة من الدرس <تصفيق> إسلامي حياتي إسلامي حياتي م ع ن ا جميل جدًا إسلامي حياتي يعني الجد ن ب على أمثلة أكتر د ا ت والفس ي الفس ي ضايع ب ن ا ت ك ت ي ر هنتكلم عن غير الملتزمات لأنهم أكتر تأخر الزواج هتبقى لي كل والاحباط برضو عندي غير الملتزمات الملتزم هذا مش ملتزم الموضوع اللي بيجم ع ا ل اثنين والالتزام ب ج د غ ي ر ا ل م ل ت ز م ا ت عاوزين يلتزم و ا ل ا ل ت ز م ا ت عايزين ت ط ع ي ل التزام كلام م ظ ب و ط كلام م ظ ب و ط طيب يبقى ب ن ا ء على ك د ه ك و ب ر ملتزمة ايه ر ا ي ك م فيها ا ن ا شايف ا ر ا ق ب بكتير إيه أنا هديك الوقت تصويت إيه إيه كل مع عنوان هذولكم تقولولي اللي عايزة صوبر ملتزمة تكتب 1 تمام صوبر مسلمة صوبر مسلمة صوبر مسلمة طيب اللي عايزة صوبر ملتزمة تكتب 1 ا ل ب ن ا ت و ا ل ف ي ا ت ك ت ب 2 ع ظ ي م ا ت بلا ا ز و ا ج لا هتبقى صعبة شوية صوبر ملتزمة البنات و ا ل ف ي ا بس مش ق ا د ر ى ب ل ا ش برضو؟ الدين مش اكتئاب ص د ق ت ه 3 ا ل د ي ن مش اكتئاب، الدين مش ا ي ه الدين مش خن؟ ق خلاص؟ ا س ت ن و ا ثاني هذا بس ثاني هذا جنتي في صدري كتب التنين، طب نجمع بقى بسرعة ق ى ب ت ن و ا يا جمع؟ ا إيه؟ يكتبوا تاني من الوقت جنتي ا في صدري ا م ة الرحيم إثنين واحد إثنين واحد إثنين واحد تجمع ا ن ت ثلاثة اثنين وثلاثة واحد وثلاثة ثلاثة كده خمسة واحد و ثلاثة و ر ا ث س ة و ا ب ع ة و ث م ن و ح كده واحد ل ا ث ة كده ثمانية واحد و س ة ث حسب من هنا زين لا زين نحسب من هنا هل ت طب معلش يا جماعة معلش انتو بتحسبوا من بعد الأسماء من بعد كلمة دكتور حازم واحد صبر ملتزم اتنين البنات و ا ل ث ي ل ث ثلاثة قديم مش خلاص اللي هي بدايتهم على طول أمال كتب ت ل ث ل ا ث ة و ر ه ا م كتب ت ل ث ل ا ث ة و ا خ د ي ن ب ا ل ك م من أول كلمة أمال كتب ت ل ث ل ا ث ة إحنا بنعد خلاص يلا يا جماعة بسرعة معلش اللي كتب ت ق ب ل كده تبتكين ไปกันเถอะตามต้นไม้ะอะ خلاص ج م ا ع ك ذ ه ك د ا ثلاثة ثلاثة يعني إيه ل ا ك ت ف ا ء ت ق ر ي ب خلاص ب ا ح ن ا ك د ه وصلنا الدين مش خ ل ق الدين مش خ ق هل حد عنده تعديل للعنوان يبدين نطلع وين و ن ر ه ا رقم ي ن حد عنده تعديل للعنوان خلاص الدين مش خ ل ق خلاص وجمال الالتزام وجمال الالتزام وهي و ض ا حضرت والكلام ده كله ل و ق خلاص معاني متعة الدين متعة الالتزام دين فرش لا دين فرش دين د ر ع م ل ه دار ا ع م ل ه س د ي ن لا دين فرش لا ت ر ي علينا فيها ممكن تلات أسامي مرة ثانية ما خ ل ص ا أختنا عمت الرحمن ا ص ل ا ح ن ا كده رقم ثلاثة خدت اكتساح ليه دين مش خد ف ا ف ا ن الدين جميل والدين يسر والدين متعة والحياة الاجتماعية بقى في الالتزام ا ل ح ي ا الاجتماعية في الالتزام و ا ن خ ل ا ص يبقى ك د ه لازم هنعمل بقى مسابقات ولازم هنعمل بقى أناشد ا ه أناشد ي منكم ا ن ت م أناشد ي مش هنجيب أناشدنا نشغلها ولازم ه نعمل فقرات فنية يعني وبرام ك ي ه ولازم نعمل ف ق ر ا ل تعارف يعني ا برام ك ده ولازم ه نعمل كلمات بقى عن جمال الالتزام وجمال الدين والأثر الدنيا والطاعة خلاص دنا ه الأفكار دنا ه ه ا خد الفكرة دي منكم دينك متعة مش جزاء سوبر فريش من اللي مش لذة ا ل ط ا ع جربت ق ر ب ي ملتزم ة غير استمتع بدينك حفلة يعني م ا ه و ل ليلة إيمانية اللي ل ي ة الإيمانية دي ايه تمتع بدينك ايه إحنا مخلوقين مش ا ل دين ا ص ل ا ا ه طبعا ا ن ا ش د عن جمال الدين طبعا مخلوقين لذة تطع بنات غير طيب الواتي إحنا حددنا أول نقطة يعني ا خلونا برضو إيه الاسم يجي يعني على فكرة يا جماعة أنا بنتفله ما بعمل درس آخر حاجة بحطها ا ل ا س م بس أنا الوقت تهمت الموضوع اقترحوا بقى الفقرات يلا بقى ابدعوا لي بقى في الفقرات إيه رأيكم فقرات اللي ل ل تبقى إيه قلوا و اللي للا مثلا تبقى من كمل للي كمل للي مثلا من ت س ع مثلا من تمانية من ت م ن ي ة ع ش خلاص ا ل ف ق ر هي بقى مثلا اللي ل ل من 8 م ا ن ي ة اقترحوا لي بقى الفقرات قصيدة جميلة. أنا شيد. ف ا برضو فصلوا لي أنا شيد ا ي ه يعني أنا شيد زي ا ي ه أنا شيد م ث ل ا زي م ث ل ا لا لا تحسب م ث ل ا قلت قلت أنا شيد. قلت و ا مسابقة. ماشي. مسابقة ي ن ا ي ه يعني نقسم الناس فرق م ث ل ا نقسم البنات فرق م ث ل ا ون ونعملها بالفرق. قصيدة. نبدأ ب ن ج ي د طيب لا لا ت ح ف نعمل تخف بديني هجدت حياتي خلاص يبقى حتى الأناشيد دي هنعين الوقت اثنين مسؤولين عنها عن الأناشيد يجيبوا أقوى أنشيد مبهجة واجتماعية وعن الأهواء و ه ويقضوا عليها ا ت ف ت ا ء ويقضوا ا ت ف ت ا ء عليها طيب يعني كده بقى قلنا ال الأناشيد ا س ئ ل ه جايزة طيب نبي نمسقبه جايزة الجايزة تبقى إيه شحن على الطير م ث ل ا ولا ممكن يبقى م س ا ب الجايزة حاجة تانية ممكن الجايزة عريس م ث ل ا <تصفيق> ممكن الجايزة عريس الجايزة عريس ا زي ا بقى ا ن كلنا ه نوحد الضعالي ء ل لا تكتب في ا ل ث ل ث ا ل ا خ ي ر ا ن ربنا ي جوزه يبقى الجايزة ج ا ي ز ة إله وجايزة نمسقبتهم الجمعة بيت <تصفيق> سكني أي أ ا ً عريس في علب، طب <تصفيق> عريس في علب بيدفع من أ ص ل ا طرائف من السلف دليل على عدم الخنق، آه طب ا زي ا ده كذابه ق أختها، ر يعني طرائف من السلف ليه من ا ل سلف؟ طرائف من حياة الصحابة، من حياة الصحابة مع الرسول، ا ه إن الدين مش خنق، يعني زي الرسول لما عمل حفلة لما جاب الأحمر ش ل س ن ة عايشة، ف ت ر ت ر ق ق قلبك، ف ت ر ت ر ق ق قلبك. طب جميل جداً ر ق ق ق ل ب ك ديت بقى إيه آه آه يعني أنا أعمل مثلاً كلمات ر ق ق ق ل ب ك ديت بقى كلمة صح كلمة وهو يصابق السائل ع ا ئ ش أيوة رضي الله عنه و ص ا ب ت أنا ع ا ئ ش ة طيب فترة سؤال إيه إجابة شو هات و ر د و د التفاؤل في ال التفاؤل في الإسلام, التفاؤل في الإسلام. يبقى في كلمة تانية عن تفر إفلام. أول شيء هذا في الإفلام قصص واقعية، قصص واقعية. عن إيه بالضبط؟ أقول ش ي ده. ف ق ر ضابط م ت ك يا أخواتي يكلموا عن حاجة عملوها ل خ د م ة الدين. يعني إيه ضابط م ت ك ضابط م ت ك د ي اللي ه يتعرف ا ل ا الديني اللي هو يبقى فيه تعارف وكل واحدة تقول بتعمل إيه؟ كل واحدة تقول بتعمل إيه أو نساف إيه؟ فكرة ممكن ندخل اسمه فلا الحسنة إنهم ملتزمين ومش مرتابين يعني إننا ملتزمين ومش مرتابين إذا يعني أو ل جميلة فسامحك ا ل ف ك ر ا ت ت بصرعش ق ى ا ع ن ي بنت ا لا ت ذ ا ش ما طبعا فكرتها ا تبقى كل فكرة من 10 ر ل خ م س دقيقة أو من 5 دقايق حتى ا ل ع ش ونص دقيقة فكرة رفاهي طيب ل ح د الوقت الأفكار اللي ا ح ن ا قلناها أنا شيد ومبأة ا وتعارف ديني الوضع ل ي ب ص م ت ك وتعارف ديني وكلمات تدوها فكرة ا ل ف ر ا ئ ف اللي من حترس ا و ل ط ص حضرى ذ ه ت ب ق ى ك ل م ة برضو من ضمن الكلمات. طيب ممكن يكون في كلمة ت ش ك ل ه من ا ل آ خ و ا ت وكل أ خ ر ا ف ط ا ق ا ً م ت ش غ ل لها ا ل تسجيل يكون رسالة ليها. ا ه ما شاء الله ده ه ا ت أفكار ذكية بنا تتعامل بق. ى جتوا ل ل ه بتقول ا ي ه يعني ده ا ح ن ا كنا بنعملها في حملة عيشة صح؟ ا ن ا ح ن ا نجيب علبة علبة شوكولاتة وننزل الناس في الشارع. العلبة مليانة ورق كل ورقة الشوكولاتة من جوة فتحنا الورقة وكتبنا عليها كلمة. حدي أ ر س ل ل ي وكل واحد يناء ويقرأ الورقة اللي هي اللي هي ت ع د كأن ا ر س ل ت ل ي ه ا أنا ش ي د و م س ب ا ت ق ا تعرف ديني ن ا شيد و س ب ا ت ا تعرف ديني كلمات قال حد ا ل و ق د ك د ا الله ينتظر ك م ر ما ي شيء كبار العمل ماشي كل ما نصلح الدين بالحياة ف ف ا ع إيماني ة د خ ل هنا طيب ا ي أفكار تانية فكرة يكون في ك ل م ا مسجّم الأخوات وكل و خ ت تختار رقم ونشتغل لا ت س ج ي ل ا ن ا مش فاهم جوتو الله يعني لو الفكرة عندك لا ت ط ب ي ق سهل شوية وليه يعني أ ص د ك تعيش فرح عمان جميل تعالي نعيش ه فرح أ ص د ك عيشيها فرح تعالي نعيشها فرح تعالي نعيشها فرح إيه أيوة دل ه ا ل ي كنت إيه أيوة أو ممكن يعني أخت أ خ ت ي ن يسجلوا كلمتهم ا بصوتهم ونرقمهم والأخوات تختار أرقام بالي لتقبله ا <تصفيق> عنوان <تصفيق> جميلهم الفرق و بس يعني مش ا ي ف ه م ك ل طيب خلاص إذا في فقرة تانية اسمها رسائل صوتية للأخوات لا ه ه فكرة فائض وزيادة ثانية رسالة صوتية للأخوات هي ا لما طرحت الفكرة بتاعت رسالة صوتية للأخوات من ج ل ت و ا ل ل ه ج ل ت و ا ل ل ه عشان بس ا ي ه ا ه يعني ا ي ه ا ه نزالت رسالة أخوات طيب خلاص ع م ل ي ت الفكرة كده خلاص ا ح ن ا ا ي ه بدأنا بصورة جميلة جدا هنبدأ الآن إيه نقسم المهام هنبدأ مين بقى م ذ ي ع ة الربط موزيعة الربط من ي م ي ن اللي هتقدم المقدمة؟ إمليت إيه المقدمة للفقرات؟ مقدمة ل ل ف ق ر ا ت د ي ت ت ب ق ى ا ي ه أول شيء الأفلام بتستقترح ت ل س ي ب ي ل ا ح ن ا تعالي نعيشها صح عنوان جميل ب ح ن ا نفكر في ا ل ع ن و ا ن ده تعالي نعيشها صح أو عيشيها صح؟ ها عيشيها صح ب ص و ت ه ا ما هو ما فيش غير بنات أصلاً يا ع م ا ا ل ر ح م ن ما زاي أما أخت داعية زي ما دكتورة ص م ي ر ة تدخل تديكو درسة مثلاً ا ل ن س ا ئ ج ب ح و ل ع ل ي ك م دي غرفة مفولة ق ن س ا ئ ج ع ل ي ك م يعني مش لا أنا مش هبقى موجود معك ا وأنا داخل أنا ممكن الكلمة بتاعت تبقى مسجلة كمان خلاص كلمتي مسجلة عشان ابقى مش موجود معكوا ا أصلاً يعني ما تقلقوش يا جماعة دي حاجة إيه دي حاجة تبقى إيه هتبقى على دكتور ن تفضل ا ل ن ق طيب خلاص نبدأ بقى نقترح نبدأ نقسم المهام الأول ي مهمة نبدأ الأول بمهمة الأنشيد ا ت ن ي ن ي ب ق و ا مسؤولين عن ا ن ه م ي ج ي ب و ا لنا ن شديد ا ت ن ي ن يجيبهم يخ اثنين ا ت ن ي ن هيرشحهم خمس ستة أنشيد و ا ن ت م ه تختاروا منهم نشدي ن من ي الاثنين اللي ي خ ت ا ر و ا تقول أنا ا ن شاء الله ج و ت و الله ا قلنا خلاص ه ت ا خ د ذ يا ف ق ر ة ثانية أسلمت وجهي لله. لأمة الثاني بس أمة الرحمن ه ن ا ب س ه ملوقي. ا س ت ن ي اللي يختاروا الأناشيد مين خلاص هنختار اختنا آه... ناء اختنا هنختار اختنا س ل ث ب ي ل و اختنا أم حمزة س ل ث ب ي ل و أم حمزة خلاص خلاص يا جماعة ل ا ما فين ب ن ك و ناس أنا عيزم ا ه أصل ا ي ق و ل و ا ا ل كلمات ا <تستلوا> س ت ن و ا بس مايت هنختار س ل ث ب ي ل و أم حمزة س ل س ب ي ل و أم حمزة هيحددلنا و هيرشحو لنا خمس ست أنا جيت في الجول ق و ى جدا جدا جدا جو بهجة خلاص طيب عندكو حد ينشد ه ذ ه ا ل أنا ش ي ت ترشاهو حد ينشده ا يعني يعني بفي ب د ل ما ما حد يسجل ب د ل ما الجوانا شد مسجلة حد ينشد طيب ا ن ا هقول ل ك م حاجة عشان ا ن ا برضو يعني ا ي ه يعني ا ن ا م ش ه ق د ر ا تدخل خلاص بس يا جماعة الاثنين دول هيرشحوا ا نشيد ا ن ت م هتختاروا م ع ا هتختاروا م ع ا نشدين يعني ا ن ت م هت ج م ا ع ي ا ه ت ا خ د و ا إيه تصويت على النشدين ثم ا ل ا خ ت ي ن نفسهم هيختاروا اثنين ي ن ش د و ا هيختاروا اثنين ي ن ش د و ا و ا ر ش ح من تانية لو سمحتم يعني ا ن ا عايز أولى تب أنا عايز ك م ت غيظة تقول لأنه ب ت ق و ل ى ممكن ي ا ج م ا ع ة في خلال شهور تقوم معك م في دفعة ق و ث ا ن ي ة ق د ي م ف... ث ا ن ي ة ج د ي د ق ص ر ي فاذا سل سبيل وهم حمزة هيرشعوا خمسة ست نشيد، ا ا ن ت م تختاروا منهم الدين وبعد كده سل سبيل وهم حمزة هيختاروا اثنين ينشدو، ا موافقة لو موافقة أو ل و ا موافقة ع ل ا عشان ن بخلصنا ق ى نقطة الإنشاد، ها؟ أيو فار م ب ك ر ا ي و ه <تصفيق> خلاص يلا النقطة الثانية، نقطة المسبقة. ا نقطة المسابقة بديت أناشيد ناشيدي نقطة المسابقة جماعة مين اللي هيعملوا المسابقة عايز أختين يعملوا المسابقة. المستعديه تعمل المسابقة المسابقة الأول بس ثانية هل نعمل المسابقة الناس واللي بسرعة تولي ق الإجابة صح ت ا خ د درجة ولا نعتمها فرق وكل فريق اللي ي ن ح ق منه نعمل لقاء خارجي لنرى الأصوات يعني آه لا بس نقطة ثانية أنتم نعمل الإجابة أسرع. نقسمها فرق فرق طب لو أنا فرق فرق أكتر طب لو نقسمها فرق نقسمها فرق إزاي ما مش بالكلام اللي تقوله لا يمسكوه ا ه ت ك ن ما فرق إزاي و ممكن البنات تدخل آه الوالد الدكتور محمد ر ف ع ت بيقول إن لو تقسمش فرق آه آه في واحدة ممكن تدخلوكوا في النص يعني فانتو ا كده ق ف ل ت و ا المصاب على ع الفرق آه فهتبقى صعبة يبقى إذا الصحيح إيه أسئلة و ك ل يكتب بسرعة طب خلاص أسئلة و ك ل يكتب بسرعة الأسئلة هتبقى إيه الأسئلة عايزين أسئلة م ب ه ج عايزين ا س ئ ل ة ممتعة مبهجة يعني مش أسئلة ممتعة م ب ه ج دكتور مش م ا ح س ل ط ا ن بيعمل عندك أسئلة الجوائز هتبقى شحنة على الطير شحنة على الطير و ع ر ي س في علبة يعني ده ه ي ك ت ب في الإعلان في الإعلان هيكتب كل شحنة على الطير وآه و و ج ا ي ز ع ر ي س مش شرط كلها في الدين ممكن ض ب ممكن ك ا والله ا خ ت ا ح د ممكن أسئلة ا ل ط ب ق ه ه ب ا الطبقة أنا إذا ممكن طيب اللي اللي يعملوا مسابقات أنا ع ا ي ز ا ث ن ي ن م ن ك م يقولوا ا ل م ؤ م ي ن اللي يعملوا مسابقاتها مين اللي عشر أسئلة في خمس درجات خلاص زي ما د ك ت و ر محمد بقطرح الوقت ي مين اللي يعملوا مسابقات حاجات لذيذة آمَت ا ل ر ح ي م بتقول أنا و ر ه ا م أنا و ر ه ا م طيب يعني لو قلنا آمَت ا ل ر ح ي م و ر ه ا م خلاص والمشتاق ل ل ف ر د و س خ ل ا ص يا جماعة نسهرها موقعة ا ف الأول بس ا ل م ش ت ك ل الفردوس و ل م و ا ف ق ة ولا نشوف حد تاج لو لو ا ل م ش ت ك ل الفردوس موقعة ا ف ماشي بس هل هل رهم موقعة معاملة الرحيم خلاص هي ك ت ب خلاص ك د ه م موقعة هل هم أصحاب ممكن تكون مش معانا ا ل و ق ت ي طيب أكيد هتوافق خلاص ي إذا أنتم مسؤولين عن آآ آآ عن عشر أسئلة هتحضروهم إزاي بقى يعني ب و يا جماعة فقرت ا ل ع ش ي د أيوا ف و ن ق ط ت المسابقة شحن على الطائر و ك ي ا تعريف هم س الرحيم والمجدار الفردوس ه ت ح ض ر و ا لنا أسئلة بس أنصحكم أنصح المسؤولتين إنه م يشورو ا كل الأخوات في أضرف مواضيع يعني زي ما أ خ ت ن ا أ م ا ل الأقصر وقت قلت إيه قلت في الطبخ يعني ممكن هتلاو ا أفكار جميلة فلو سمحتوا يا جماعة حضروا بالمشورة. بس ا ن ت و ا لا تختاروا في ا ل أ خ ر ا ن ت و ا لا تختاروا في الأخير. طلعتي بدي فكرة مسبقة. طيب الفكرة الثالثة هتبقى فكرة الكلمات. يلا بياكلنا. فقط بالأول الرسائل ا ل ص و ت ي ل ل خ و ا ت رسائل الصوتية ل ل خ و ا ت مين اللي بقى مسؤول عنها؟ أنعيد اثنين يقوم مسؤولين. ج و ت الله واحدة والثانية مين؟ مين اللي ق و ل و ا مسؤولين ع ل ع الرسائل الصوتية؟ ت و الله و ج و ت الله. و أ خ ت ا أ مال أ ك ل ر عايزا تدخل في الكلمات علش أنا أنا شف بتوه أنا في كلية أنا عايزا تدخل في الكلمات آه طيب ا ن ا مين اللي تدخل فيه الرسائل تو الله قلت ا ماشي ط ب ج و ت و الله موفقه ا أنا شاف إنه جوتو الله اللي طرحت أ ص ل ا ا ل ف ك ر و تو الله جوتو الله موفق ا ج و ت و الله ما كتبت ش أ ص ل ا ل ت والله أنا مش عارف أسجل ممكن أفكار بس ما م ش ر ط ي ن ت تسجلي يا جماعة يعني مش يعني ا ن ت مش مسؤلة ت ي ن ت مسؤولة عن الكلام اللي هتسجله مش همش ت س ي ل ه د ي أنا و ن ا ت س ج ل ك م ك ل الكلمات لا ده مش كده الأرضية مين اللي يجيب الأفكار ا ح ن ا لما جينا نعملها أكتر ح ا ج وقفت معانا يا ا ي ب ق ى ريحانا وتو الله و ج و ت و الله يبقى ثلاثة أنتوا أجيبوا الأفكار إ ز ا ي واحدة تسمع كلمة مسجلة تلاقي تحس إن هي يبعتوا الله وجوتوا ل ل ه و ر ي ح ا ن ه الثلاثة دول هيبقوا هم المسؤولين عن ح ا ج ت ي ن رقم واحد كتابة الرسائل إن هم اللي يكتبوا الرسائل رقم اثنين ت ك ل ي ف حد بتسجيلها ت ك ل ي ف حد بتسجيلها ت ك ل ي ف حد بتسجيلها ت ك ل ف و ا بقى أخوات كل واحدة تسجل ت ك ل ف و ا واحدة معانا تسجل أنتوا أ ح ر ا ر خلاص إنتوا تسجلوها إنتوا حرار بقى ممكن أذكر أنا ي ب ق ى م ع ا ن ي ي ما نيا ش و ر و ا يا جماعة ش و ر و ا كل ناس م ز ك و ا ملف اللي هو الدنيا ا مشهورة يا كثر الدنيا ا مشهورة يلا ب ق ى الكلمات ا ن شاء الله ب إذا ن ل ل ه لسه ا ح ن ا ل و ق ت ي كنا يقرأ الأناشيد والمسابة ق والرسالة الكلمات الكلمات الكلمات هتبقى إيه بقى الكلمات ت ق ت ر ح و ا ب ق ى الكلمات أنا أ ق ت ر ح أختار لكم كلمة ا ه طيب ولسه في فقرة التعارف ا ل د ي ن ي فقرة ا ب ص م ت ك والتعارف ا ل د ي ن ي طيب خلاص فقرة التعارف ولسه المقدمة مزات الربط طيب ل س ه يبقى ا ل و ق ت ن ت ك ل م في الكلمات الكلمات بقى يعني بس يا جماعة ا ح ن ا عايزين كلها ل و ق ت ي نتشارك الكلمات ت بقى عن ا ي ه يعني في كلمة ما ه رأى قلبك رأى قلبك خلاص ا ن ا بقترح كده ر ق ة قلبك، وك مش لوحدك في الهم ولكن ص ح ح ي الهم، مش لوحدك في الهم ولكن ص ح ح ي الهم، ص ح ح ي همك، صاحي همك، صاحي همك، الأخت أ م ا ل خلاص سيبت منهم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جمال الدين طيب أنا عايز تاني كلمة عن اي اي يعني هي أوضة يا حضرت هي أوضة يا حضرت عن إن الدين مش خنقة عن إن الدين مش خ ن ق ه ا ولازم الالتزام ها حد م ن ك م يأخذ كي مش كل التفكير في الدنيا قولوا لي رأيكم في الكلمات يا جماعة يعني الوقت ص ح ح ي ص ح ح ي همك دي اقتراح الاختامات ر ق ق ي قلبك رأقي ق ل ب ك د ق ت ر ا ح ت ا ن ي صحامي ي مش كل ا ل تفكير في دنيا و جمال الدين م ل ك ا ن ت ي منعيش أ ح س ن منهم طيب بس يا جمال ع بص أخواني الواتي كذا ح ن ا عندنا أربع كلمات خلاص اي اي اي ممكن كلمة عن ربنا اسم اسمه الأسماء لا ا ل ح ط ة خلاص رأي قلبك يبقى اسم اسمه الأسماء إلا أو اي اي الدار الآخرة موقف من م و ق ف الدار الأخرى سواء ده أو ده يبقى ده رأي قلبك تلائم صحاحي همك ده هيبقى م ع ن ى ث ا ن ي بقى يعني ايه إلهم للمفروض الإنسان يشيل ه م ن أصبح و الدنيا همه ومن أصبحه والآخرة همه يعني ا ي ه ورشة ا خ و ا ت يعني ايه ورشة ا خ و ا ت التشكيل بقى يعني ده د ه و ورشتع... ر ش ة عارف طريقة ي ا بصوا... س أخذ ب ص و ب ر ج ي ل س و ب ر ج ي ل ل ا ن تو عايزين ب ق ى تدخلوا في ا ي ه س و ب ر ج ي ل دي ه تبقى صحيه ا م ك س و ب ر ج ي ل دي ه تبقى صحيه ا منك خلص ا لأن هي سوبر آه يعني هي تباح ما أفرطهاها م ك د ي ة يعني عالي خليك سنة عالي ف د ي سوبر جيل وسوبر رحنا كلنا نقوله إيه وسوبر ملتزمة ها وسوبر ملتزمة أو زين كلام خفيف بنت أنت أختي أنت أختك أ ل ا ت أختك إذا أ ل ا ت أخي كده أ ل ا ت أختي أ ل ا ت أختي يعني إيه الأخوة يعني ديها تبقى تبع ا ل ب و ر ج ا ل تعرف ا برضه يعني ديها تبقى فقرة اسمها أ ل ا ت أختي عن براش التعارف خلاص يعني ده أنا الفقر إنما الوقت اللي هو برضه كده مهلاسة الطاعة دي هي أوضاع حضرت ا ن هقول الوقت الكلام، س أنا ع ي د بقى ي ه الأصل ن أنا عايز ج ي ب الألفاظ اللي هم قالوها ل و ح د ك ت ش ه ا هي المشكلة البنات و ا ل ف ي ض بس يا جماعة خلاص الوقت ركزوا ع ي ا بقى ا ن ا بقترح الكلمات ا ل ا ت ي ة ا ك ت ب و ا بقى الاقتراح. ا و ل كلمة رأي ا ل ب ك رأي ا ل ب ك خلاص ديت عن اسم الأسماء ل ل ح س ن ة ا و الضار ا ل ا خ ر خلاص رأي ا ل ب ك اسم الأسماء ل ل ح س ن ة ا و ا خ ت ن ا ه د على ا ل ش ر ك ي حولي ت ب ا ي ج ا ب ه على ا ل أ م ة الضار. يعني مش عارفة ا ل ش ر ك ي في الأفكار ل ا ا ن ت ممكن بس يكون بس جو ج د ي د عليك شوية. إنما إيه م ع ل ش حولي ا تتفاعل ي وتألقي نفسك إن شاء الله إن ا إيه ذلك دور كبير هو بس أنت ممكن تكوني شخصاً م ث ا ل ي ا شوية بتحب ا ل ف ك ر ب ط ر ق ى عالية فأنت إيه مش عارفة تتكلم ا ل ص و ع ة اللي يجي في د م ت ي كلية و ما تكتفيش ت من أي فكرة ومش لازم تقولي أفكر ا إبداعية يعني أنا ل و ق ت ي ا جماعة أنا عاد أنا عاد بتكلم م ع ك م أنا م ت د ا ي ق ليه لأن أنا في أفكار بتيجي زين فأنا عايزة عاد ل و ح د ي نص ساعة أفكر وعكاك أ ك ل م ك م لا لا اللي يجي فيك يبقى قلب جديد طيب قلب جديد طيب ق و ل و ا لي بس اللي ممكن تكون يبقى رأي ق قلبك هتبقى كلمة يعني كلمة عن ا ل ل و ب هتبقى كلمة خلاص و صحاح يامك قلنا هتبقى سوبر ملتزمة أو سوبر جيل تختاروا سوبر ملتزمة ولا سوبر جيل ها تختاروا سوبر ملتزمة ولا سوبر جيل جيل كله أنتم <تصفيق> طيب خلاص إذا ست أربعة كده بسوبر جيل خلاص سوبر جيل في كلمة أنا بقترحها اللي هي هي أوضة حضرت هي أوضة حضرت عن ا ن ا ل دي ن مش خنقة وعن لذة الالتزام ولذة الطاعة وعن الحياة الجماعية ا ت في الالتزام ومتعد الالتزام اقرأ ي ك م هي أوضة حضرت اقرأ ي ك م في العنوان آه ولا أنتوا عايزين عناوين ب ن و ت ا ت شوية ه ت ش د ه م ملتزمة هتبع م ل ت ز م ة آ ل م خلاص ماش. ي طب خلاص يبقى هي أ و ض ي ا حضرت خلاص. ودي بقى كلمة البنات والفيس. دي واحدة م ن ك م ه ت ق و ل كلمة عشر. ده أي ب ر ض و عن ف ت ن الفيس أو عن إزاي ا ل ب ن ت تتعامل مع الفيس. وبقترح كلمة ما ه ملكة جمال العالم عن مفهوم الجمال. مفهوم الجمال الحقيقي. وان الجمال يعني ايه هي أ و ض ا ي ا ل ب ن و ت ة لا ما هي أوضاع ح ض ر ت ي ه ي الكلمة كانت ط ع ل ع ش يا جماعة في المسرحية ك د ه يعني خدها. يعني هي الكلمة مشهورة في المجتمع ك د ه هي أوضاع ح ض ر ت يعني دي دي هي الكلمة يعني تغير واتغير ه و ه ا ح ملك الجمال العالم ايه ر ا ي ك و هاي كذا ملك الجمال العالم مش ممكن تكون بطرية ق قصة عن بنت ن ا و ل ما دخلت الفيلم ق ل بفريق وبرت تشوف بس هو ا ل ف ي ل وفائت. والله ماشي فكرة يعني البنات و ا ل ف ي ا ت ا ي ه تاني بقى صحاح مكسبر و جيل اللي هي أ و ض ي ا حضرت لذة الدين البنات و ا ل ف ي ا ت عم تدن ا ل ف ي ا ت ملك الجمال على مفهوم قبل في كلمة ا خ ر ا ن ي ة عن الأثر الدنيوي للطاعة. الأثر الدنيوي للطاعة. وكيف نسميه؟ الدرس ب ت ا ع ن ا على ب ص د ي الطاقة نسميه. ماذا خ ت ض ن ا الله و كالفئات تاني؟ اه اه اللي نزل ك و ت ه يدفونيه ا ل ا ث ر بنول الطاع الأثر بنول الطاع كده س ف و ن ي ه لكن ا بتاع جيموفر رونالدو جيموفر رونالدو اللي و ا ن ي دافس تعرفينه ش ا ي ف ا ن أنا الأثر بنول الطاع ما ض ا ب ص م ت ك يا ا خ ت ن ا قلنا ه ت ب ق ى هي و ر ش التعارف ه ن د ثمانية فايم ا ل و ح د ك مش انتظري يا إما ألتت أختي يا إما ضعي ا ب ض م ت ك يعني دي فقرة فقرة فقرة تعاطف حياتي تغيرت وضعت الدنيا يا أم الفرو ا ق إحنا مش مش عادي ب ن س ت خ د م الألفاظ المصحيات هي هو اللفظ ده يعني إيه أنت عارفه ضغط كذا زي ما ي ت ر ى ي و م ث ل ا على الخنقة فأنا بأخذ ا ل ـ يعني مصطلحات شبابية أنا بجيب لفظ الخن أبقى وبستخدمه يعني مش قضيت أن أنا يعني ينتظركم أيام رائعة انتظركم أيام رائعة لا يا أ م الفاروق ربنا يحفظك قولي ما تشو ما تشوش ربنا يبارك فيك قولي رأيك بس هي محاولة لاستغلال لفظ منتشر في المجتمع والناس خلاص عادت لفظ ل منتشر موجود ف ع ل ي ا ي أنا بأخذه بقى وبحوله ل إيه لأن أنا برضه ربدي إن الدم مش ن طيب الوقت بقى ا ل أ ث ر د ن و ل ا ل ط ا ع يعني ي ه الأسر و ل طاعة يعني الأخت ما تختار كده طيب خلاص يا جماعة نوزع الكلمات بقى و ه ي ب ق ى بطاعاتي تسمو حياتي جميل جدا ب ص م ممكن فقرة بتحلمي بإيه كل أخت تشارك بحلمها ما هي بتحلمي بإيه ده هو ورد ورش ا ل ط ا ع بتحلمي بإيه أحلامك الدنيه يعني دي من من م ق ا ص د ورش الطاعط طيب أه أنا ا ل و ق ت ي عايزين خمس أخوات الكلمات هيبقى الكلمات دول 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 كده كلمات طيب بص يا جماعة ا ح ن ا نعمل تصويت على ا ل كلمات عشان يعني عدد الكلمات المتحد هي ستة, ستة دقائق. يبقى 6 ف ة ع ش دقايق طيب خلاص يبقى 6 ف ة ع ش دقايق ب ا ل و ق ت ا ح ن ا عندنا 6 كلمات يبقى عندنا 6 ا ي و ه نريد عيال ا المستقبل ه ل م و ما شاء الله لقولة الأبله عايزين نوزع الكلمات الكلمات ف الوقت ي كل واحدة ه ت ا خ د الكلمة ه ت ا خ د مدتها وهتشاور بقى في تحضيرها وهنفتح لها و ف ق ه ا في تحضيرها وهي هتختار عنوانها نختار الأول ا يا خ و ا ت ي ع ن د ا كلمات ا ن ا بقترح ا م ا ل خلاص وناهد وسلسليل و ا م ة الرحيم ها ا ق ت ر ح و ا من تاني كمان ا ن ا مش عايز ه لا إحنا ا ح ن ا عايزين الوقت ا ي ه أنا مش عايز إحنا إحنا إيه؟ أنا, مش أنا مش عايز برضو ا ق و ل ا ن ا أنا يعني أنا مش فاكر ا ل ا س م ا ء ك ل ه ا يا جماعة ا ن م ا ا ن ا ع ا ي ز ا ي ه ر ه ا م خلاص رهان إذا هذيك بس رهان إحنا كنّا خلاص ب ا ل م س ب ا ت يعني هي تدفع يعني خلو إيه خلو الشغل ي ت و ز ع على الجميع ا ن ا أشوف الوقت ب ب ص صوت على اللي شاركوا في التذفارات داخنهم ب ت ق و ل لا <تصفيق> يعني الأخوات خايفين ر ح ي ق الظاهرة ايه ر أ ي ه ا ها نشوف كده أول شهيدة ها ما و خ ت ن يقتنى... ا عندك امتحان الله يعينك بس هو برضو يعني هي مش عشان عندك امتحان عشان ا ن ت مكلفة بحاجة تانية عشان تركيزي ايه ر أ ي ك م ر ح ي ق ا ل ظ ه ر ة و وأول شهيدة ا خ ت ن ا ها طب و يقول هم ن ف س ه م راح يقدّرها أول شهيدة أمال خلاص موافقة ناهد خلاص سلبيل خلاص أول شهيدة تعملي إيه هتحضر ي كلمة هديك الوقت كلمة في ت كلمات تحضرهم ي وتتعرف تحضرها فقرة الكلمة أول شهيدة موافقة وأول شهيدة و ع م ت الرحيم ها أ م ت الرحيم رضادش و أ م ت الرحيم وافع خلاص كده خمسة مين ت ا ن ي ها ومحمد خد خلا ص خد فقرة أ م ت الرحمن أ م ت الرحمن عايزه فقرة إحنا ط ب ا ح ن ا أ ل ن ا نبدأ نقول ش د ه ن ق ل ن ا مين؟ يبقى كده ل س ا أ م ت الرحمن مع أ م ت الرحيم خدت أ م ت الرحمن بتقولنا نعمل ا ي ه أ م ت الرحيم فقرة لا هي معناها فقرة تانية. أمة الرحيم أنا في المستقبل ا ي ب ق ى أ م ة الرحيم بس معلش يا جماعة أ م ا ل الرحيم ا ق ت ر ح ت فكرة في البنات والبيت أنا عايز أ ت ن ف ه ا فخلو ا أمة الرحيم تأخذ كلمة البنات والبيت فكر ت ع ر ي س في علبة طب ع ر ي س في علبة ذا نعمل ف ي ه ق ا والشاهدة ع ر ي س في علبة ذا نعمل ف ي ه ل إ ا عايشة ا خ ت ر طيب خلاص ه ا ل م س ب ق إ ي بس ما ع ر ف في ع ل ب طيب خلاص أمد الرحم م ا ر ح ي م خل م الرحمن, الرحمن تأخذ خلاص ر ب ع ر م ز الصمود هتاخد ي ه لأ ن ا عايز أنا عايز ا ي ع ن ي ي ه ن ا ن ت و ا ترشحو مين يا جماعة إنتوا ترشحو مين <تشفيف> ا م د الرحيم كده ت ا م د رحيم خلاص ا م د ة رحيم كده سبت خلاص يا جماعة يبقى كده ا و ل شهيدة فقرة الفنت ا والفيث طب ما ه ي ا ل ا خ ت ر ا ب ع مش معانا هي فين طب هي فين ا ل ا خ ت ر ا ب ع ما هي مش عادة معانا أصلا طب ماشي لو ا ل ا خ ت ر ا ب ع موجودة معانا هي فين هي موجودة أسلمت ا و ا ج ه خلاص يبقى يبقى أمة الرحيم نسبها تركز في المهمة اللي أخذتها أمة الرحيم تأخذ ي ه أمة الرحيم ت أ خ المسابقة طيب خلاص و ب ن ا الأمة الرحيم هتبقى هتبقى أسلمت ا و ا ج ه أسلمت ا و ا ج ه كلمة أسلمت ا و ا ج ه حلوة أسلمت ا و ا ج ه ك ل م ة ك د ه من القرآن أنا مش عارف ش ا عندك عشان أنا يعني أنا ر غ م محدود أ ع ت ن ا أفلام تواجه تد الكلمة ولا إيه؟ أنا ج م ا ع يعني ن ا ا أ ف ل ا م تواجه حضرات تديها أنت تديها هتقوليها. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هتحضري وهددي وهتتعبي وهتكتهد وتبقى <تكلم> ليه بس يا بنتي ا ت خ ا ف من ايه اللقاء ا و ا ت ده سب متخفيش ها رد علينا و خ ت ن ا ي ن ت ي قلبك ا د ع و ما بتجيش غلط بديت يا جماعة ما تخفيش ت خ ا ف ة من انت وسط اخواتك انت ايه لا ل ي تخرج من التسجيل تسجيل ا ي ه تدخلي باسم ا س ل ا م ت واجي عشان في ناس لا ه ا تجا ه ا خ ر ينفروا من ا ي ه طب ما تدخلي ب ا س ل ا م ت واجي خلاص حاضر تدخلي ب ا س ل م ت واجي هتدخلي لي باسم يعني إيه يعني ممكن ا ن ت تفهميني ب ن ا ت ج د ي د ا تخاف بسببه لا ا د خ ل ي ن ب ا ل ا س م ة تاع سندش طيب خلاص إ ذ ا كده يا جماعة امال ناهد سلسليل أول شهيدة امة ا ل ر ح م ن ا س ل م ت ا س ل م ت و ا ج ه ه ت ا خ د البنات والفيك امال ه ت ا خ د صحاحي همك الوصبر ل ي ه جل خلاص هي ا و ض ة حضرت مين ت ا خ د ه ا فيكو هي أوضة تاخديها ناهي تاخدها، ها ر ي قلبك ا و ل شهيدة. ناهي تاخدي هي ا و ض ة حضرت ع ن الح ال ذ ة الطاعة ولذة ا ل ا ل ت ذ ا م وندين مش خ ن ا ء ها ونسر قليل. <تصفيق> طب السبيل تاخدي إيه؟ <تصفيق> هي و ض ي ا حضرت تاخدها ا ي ه مشترك مشترك ا ز ا ي ده هو اللي بيد كلمة واحدة ا و ل شيء هذا خدت ر ق ا ئ ي قلبك اللي هو قلب جديد و ا م ا ل خدت صحاحي عندك ا ل ل هو صبر ق ل والبنات و ا ل ف ي ت خ د ت ه ا ا ت ل م ت وجهي لسه عندنا الوقت ترى كلمات هي أ و ض ا حضرت خليتها س ل ب ي خلاص لسه الوقت عندنا ا ل ا ث ر الدنوى للطاعة وملك الجمال العالم تفهم الجمال الحقيقي ن ا ه تاخد ي ه منهم تاخد ملك الجمال العالم ولا ا ل ق ث ر الدنوى للطاعة مسلفبي خلاص ا ن ت ا أ و ض ا حضرت سلفبي لسه أمة الرحمن و ن ا ه مين فيكو تاخد ملك الجمال العالم و ا ل ق ث ر الدنوى للطاعة دول اللي لسه ب ي ن يبقى لسه عندنا دي يلا يا جماعة كل واحدة تقول كلمتها إلى أ ح ض ر ه ا و ا ت د ي ه ا في الليلة لسه عندنا ناهد وأمة الرحمن أمة الرحمن أي حاجة يبقى ناهد تحدد الأول يبقى ناهد الأثر دونا والطاعة وأمة الرحمن ملك الجمال العالم خلاص يبقى كذا إحنا عندنا 6 كلمات ي ا ج ما ع ا ك ت ب و ا لنا بقى أتامل رأي قلبك أول شهيد خلاص رأي قلبك أول شهيد سوبر جيل صحاي همك أمل ا ا ل أ ص هي أ و ض ا حضرت سلفيني. الأثر الدنيوي للطاعة ناهد علي. البنات و ا ل ف ي س أسلمت واجي. م ل ك الجمال العالم أ م ت الرحمن. هاي م س ؤ و ل بقى إيه. ما أنا أقولك ل م الوقت بقى. ب ص و ا يا جماعة. الوقت كل واحدة مسؤولة من ك م عن التلج. ا كل ب... كل واحدة هتدي كلمة. هتدي كلمة. مدة الكلمة عشر دقائق. مدة ك ل م ة ع ش دقائق.مطلوب كلمة متحضرة جدا جدا جدا. ها؟ ب د ا خ ل ه قوية. الجزء د ذ ا ن ت م أنتم أت... تسجلوه صح؟ الجزء إ ذ كل واحدة تسمعه م ن ك و تاني. كل واحدة تسمعه م ن ك و تاني. الجزء اللي ا ن ا بقوله لوقت ده بتوع ا ل ك ل م ا ت ه ت د ي كلمة بقى دخلة تكون حلوة مناسبة ظريفة لطيفة كذا و ت ك و ن كلمة طيبة كذا بيزيل ص ف ح ت على ا محضرينها كويس ب ذ ن ا ل ل ه وفيها تشكيل عمل ي في الآخر. خلاص. بالنسبة د ا ئ ت كل واحدة منكوا من تحدد اسم الكلبة وعايزين اسم جميل تتشاوروا بقى يعني مثلاً رأي قلبك ممكن تسميه ا قلب جديد ممكن تسميه ا رأي قلبك سوبر جيل حلوة هي أوضاع حضرت حلو ا ل أ ث ر الدنيا ولطاعة ممكن تسميه ا ماذا لو ا خ ت ا ر ن ا الله ممكن ت س م ي ه ا ي ن ت ظ ر ك م ت ن ت ظ ر ك م ا ي ا م رائعة ممكن تسميه ا ا ي اسم يبشر البنت ا ن الدين ده هيبقى ا ي ه حاجة م ح ف ت ش يعني البنات و ا ل ف ي ا ا س م جميل ملك الجمال العالم ا س م جميل اللي عايزة تغير اسم ك ل م ا تغير ا ل م ه م ي ك و ن ا س م جميل وانت المسؤول عن اسم ك ل م ت ك ه ت ق و ل في ر ق ي قلبك يا ا م ا هتبقى اسم من ا س م ا ء ا لا ا ل ح س ن ة يا ا م ا موقف من الموقف في دار ا ل ا خ ر ة الجنة ل م ا ر ن ع ي م المرأة في الجنة ممكن يبقى ن ا ع ي م المرأة في الجنة برضه حاجة جميلة ف رأي قلبك سوبر جيل اللي بقى صحها ه ن ق ل عن علوه همة المرأة علوه م ة ا ل م ر أ يا إذا مرة ا ل ف ت مثلا ف بطل ره بكل شيء تكلمنا عن نماذج البطلات اللي رغم أي شيء كملوا طريقهم ممكن أختنا أمال تجيب الحاجات النماذج العالية دي بقى قصة ف ا ئ ق ق ص ص رهيبة في ا ل أ ف النساء بقى المحصلوش هي أ و ض ا حضرت هتتكلم فيها عن ا ي ه عن الدين مش خلناه و ل ذ د ة الالتزام ولادة الطاعة والحياة الاجتماعية في الإسلام ا ن ا في سلسلة لو عرفوا لا ح ب و ه مدي درس عن الحياة الاجتماعية في الإسلام. فساتر له عرفوا له الحبوب عن الشخص ا ل ا ج تماعل ي رسول الله هتلاقي فيه كلام رهيب كتير جدا عن ا ن الدين متع متع ة السنين وفت و هي عضو حضر الدين اسمه الشيخة ا ل د الدهلكو من ا ك ت ر من س ن ة على الغرفة الصوتية وديت ك م كلام كتير جدا عن متعة الدين وجمال الدين ولزت الالتزام ف ا ن ت ه تلاقي هنا مصدر ا كتير. الأثر ا ل دنوى للطاع، أختنا نهى، عندك درس مثله اختصر الله، وعندك درس ينتظركم أيام ر ا ئ ع ة ا ل د ر س ي ن دولا ك ل م ت ك م عن الأثر ا ل دنوى للطاع، هتلاقي فيهم كلام كتير جدا. أه أه أه أه البنات والفيسبا، أنا أختنا سلمت واجي تأخذ الفكرة برضو بتاعت أختنا أمت الرحيم. قالت إنها تعملا ه في شكل قصة دخلت الفيس ويا ط ه ر ة وازاي نات ه لوزت بسبب الفيس؟ وازايك ن تحضرون بشكل عام؟ يعني هو دارت البنات والفيس خذوا مالكم مع مش عايزين كلمات جديدة مش عايزين كلمات عايزين كلمات قوية ولكن ن ب أ ش فيها شدة يعني ما تقول هل كل ح ا ج حرام لا هديها بس بنروح بينلها الجمال اللي على الفيس بينلها المتع بتاعة ا ل ط ا ع على الفيس مش بس الـA إن كل ح ا ج ما تحرام على الفيس ملك الجمال العالم أختنا ا م ل الرحمن أتبع المفهوم الجمال الحقيقي عن الجمال الجمال في القرآن والسنة يعني ي ه يعني ن مين الجميلة مين هي الجميلة ا ل جميلة اللي ملامحها بس يعني في ناس ب ت ق و ل ع ل ي ه ا جميلة ولا في جمال الأخلاق ولا في جمال الصفات و م ي ن الجميلة عند زوجها حتى يعني أنا ممكن زوجتي تبقى متوسطة في الجمال ولكن هي أجمل واحدة في ع ن ا ه في الدنيا بطبّتها يعني ا ي ه الجمال ا ي ه مفهوم الجمال ا ح م د الرحيم ب ت ق و ل في قصيدة عن موضوع ا ل جمال حي ا واضح ا ن ا م د الرحيم ممكن تساعد في التحضير يعني إيه واضح ا ن ه ا بتبدأ ا ف ك ا ر حتى لو ما إيه م ش ي ل ي ن ف ذ ت ي ع ن ي فتتفيدوا من بعض ر ا ج ع ن خلاص ملك الجمال ا ل عالم أنا يا ج م ا ع ب بقول لكم إنتوا مع بعض اعملوا ورشة تحضير الستة الستة المكلفين ها يجمعوا كل ال مثلا الأخوات المستعدين يشكون في التحضير واعملوا حاجة م ه ا ملك جميلة لشخ ل ي ما د ي ه ا وقتل رأيه لا ي ت ق الملك جميل هتلاقوا ب ق ى اعملوا ورشة تحضير مع بعض يعني إيه حضروا ا ل ك ل م ا ت مع بعض ا م س ك و ا مثلا كلمة ملك الجمال ا ل عالم ا د و ا ن ص ساعة تعملوا عصف تزين مع بعض. ه ا في درس كذا، ه في ك ل م كذا. يبقى ادوم ورش التحضير 2 ش ر ي ن دقيقة لكل درس في ست دروس ب ك ا س ع ت ي ن ساعتين و ا ن ت و ت ت ع د ض و ا مع بعض ن شاء الله ب ذ ن الله ي ه في واحدة منكم تمسك و ر ش التحضير يعني أختي ن م ل م ث ل ا تمسك م ض ا ر و ر ش التحضير ده. ب ح ي ث ا ن ي بقى في أفكار و ا ن ت و ا عادين طبيعة يكون عمل حاجة م ل ي ة ط ب ا ي ه ر ة يكون ست كلمات يبقى مثلا بينهم رابط مشترك ويشكلوا على حاجة واحدة ط ب ا ي ه ر ة ي ك م ا ا ست كلمات يسلموا ل ب ع ض ق ا و ا يبركوا معايا إيه يبقى ا ي ه في واحدة ت م س ك مثلا ساعتين ل ل ك ل م ا ت ا ي ه يا ا خ ت رايح ا ن ا م ش ساعتين ل لكلمات ساعتين لورشة تحضير الكلمات بينكو من الوقت تعملوها. ا ن ت و ا بورش التحضير وتبدأوا ج ر م و ا مع بعض. أنتوا بتعيشوا مع بعض. الست كلمات ه ت و في ساعة كل كلمة في عشر د ق ا ق أنا ب ق و ل ك و تعملوا ورشة تحضير هل في واحدة من من الستة اللي مكلفين بالتحضير تمسك ورشة تحضير كتير ساعة؟ طب الثاني ن ا هقولك ا م ت ى راح م ع م ل وقت كتير ساعة أو مش كتير ه ق و ل ك م ا الوقت ا ل م ض ع ي هل في واحدة من ك م ت م س ك و ر ش ة التحضير من الستة تحدد معاد الستة يدخلوا فيه والأخوات من ك م المستعدين يشكون ا ر في أفكار التحضير يدخلوا فيه وتبدأوا تبقى ت ت ت ت ت تبدأوا تلتسع الكل كلمة لأفكارها تبدأوا تتناشوا في كل كلمة تلتسع ا ل ا ن لو تعيشوا في ا ل ست كلمات مع بعضها تبوا ق بعض في واحدة من الستة يعني أمل تمتك ورقة التحضير خلاص يبقى وقتنا أمال تمسك و ر ش ة التحضير حديدي معاد بقى ل ل ا ي ه حديدي معاد ا ن شاء الله بإذن الله على الغرفة المخلقة تقابلوا ت مع بعض و ت ع د و ا تشاركو ا في الأفكار لأن التحضير ده فنيات يا جماعة طيب خلاص لسه فيه إيه بقى لسه فيه و ل ا ل تعرف و ر ل ا ل تعرف ا و بتحلم ي ب ا ي ه تعرف في حاجة اسمها فقرة تعرف فكرة التعارف دي بقى مين اللي تمسكه الموزيع ا يمسكه ا فقرة التعارف الموزيع هو اللي يمسكه ويقسمها فقرة الرسائل يا وقت ما خلاص رحنا ولا فقرة الرسائل اللي قلناها وقلنا الأختين و المكلفين دي ه ا فقرة التعارف فقرة التعارف دي بتبقى بأي في النص مثلاً أو كده فقرة التعارف مين مين موزعة ا ل ر ب ط مين اللي هتمسك ا ل ت ق د ي م للفقرات ر ش ح ا ن تون ا ع ا ي ز ك و ن ت ر ش ح ا ن تواحدة تكون ايه تنفع موزيعة ك د ه وتمسك و ت ق د م وتعمل وكذا سلسلة بيل ا و ل شيء هنا مصممة على سلسلة بيل و ا م ا ل ا ل ا ق ص ر ب تقول سلسلة بيل ا و صارم طيب ا ل ث سلسلة بيل خ خلاص يبقى الموزيعة سلسلة بيل يبقى سلسلة بيل يا جماعة ا ن شاء الله ه تمسك الموزيعة واتمسك مقدمة فقرة ا ل ت ع ا م سلسلة بيل ا و ا م ا ل قلتوا ل ل ه كانت في الورش عندنا في ا ل ت ع ا م أنتوا لا ق و ل و ا ث ل ا ث اسماء تل سليل، أمان ص ر م ا تل سليل يعني أكثر اسمة قال خلاص، يما تل تبيت نمتي. طيب، الوقت ما ما عاد شيء غير، والمسابقة قلنا هي بمكن، بس ا ما ه أعرف فاعل ما. طيب، مين مديرت اليوم؟ أنا عايز واحدة ما غيركم، يعني واحدة غير المكلفات. يعني مديرت اليوم يعني اللي ه ت ر ت باليوم و ف ق ر ا ت ه صرمة ا ل س ر و ة ممكن مثل ا ما خ ل ت ش حاجة أو أي واحدة، بس أنا عايز شخصية ا ر ي ة قيادية. يعني واحدة. هتمسك إ د ا ر ا وقيادة الأخت جيجي جي أو صرمت طب خلاص بنام كلمة نقالو ا صرمت وصرمت ما جيجي اللي هي ج ل ت و ا الله م ش ك د ه ج ل ت و ا الله خدت مسكت حاجة صح ج ل ت و ا الله ر و كترسل الصوتيه يبقى ن م س ك صرمت يبقى إذا المديرة صرمت أنا عايز أ ق و ل ل ك م حاجة يا جماعة كلمة مديرة لا تعني نية كبيرة بتاعة العمل ق ل و ا بالك هي في العمل ده هي كبيرة وهي اللي ب ت ق و د وبترتب و ب ت ا خ د قرارات من ي ق ب ل م ي ن ومن ي تكلم الأول وكل حد م د ت ه إيه وهي اللي بتتلخصر ما بس تتديني معليش أ و ك ي ت د ي ن ي الكلام وهي اللي بتعمل سكريبت العمل يعني سكريبت العمل يعني ب ت ج ي ب لي ورقة قبل العمل الساعتين بالدقيقة هيحصلهم ف ا ي ه ا خ ت ن ا ا ر م ة ترد لوضع ماحد حد ممكن يتوصل مع الخص ا ا و لو إ ي ا مش معنا الوقت ا ي ه ي ج ب ه ا ها حد منكم بس ا ي ه تمام خلاص يعني ق ص د يا ج معي ا ا ن شاء الله لما نيجي أنا مثلا ا ت ك ا ف أونلاين ممكن أختنا عملت أمور طب لما نيجي نعمل م ث ل ا ج و ل م ث ل ا ا ن ت و ا ل ل ز م ت ت ا و ا ن ت و ا لا تروحوا. يعني لما نيجي نعمل قال ي ه الأفكار بتعود كنتم. يعني ن د نحن نعمل ليلى إيمانية و ن ل ا ي ن دي و ل فكرة ليلى ي م ا ن ي ة دي ت ت ع ع م ا ل المعهد القرآني والطريق ولله والموقع ط ب ع ا وجولة أونلاين ا ن ت و ا لا تكلموا ن شاء الله ب ذ ن الله. ولما نيجي نعمل م ث ل ا ع م ر و ن ل ا ي ن ا ن إنتو... ت <تصفيق> و ا ولما نيجي نعمل م ث ل ا اعتكاف أونلاين إن شاء الله ب ذ ن الله. كل مرة مدير، كل مرة مدير، لازم الموقع المدير يبادولا. خ ت ن ا ثرمد هيبقى دورك إيه؟ دورك الوقت ا نحنا قلنا ب ق ى ر ك إذا ما عرف ا خ ت ا مال لأنك أنت باب تعمله إيه؟ فضلتك ا معكو ا ي س ا مركزة معاه ا ل ا و ل ا ح ن ا الوقت قلنا الفقرات لحد الوقت ا ي ه قلنا الفقرات لحد الوقت إيه هي ن ال فين الورقة؟, الورقة. كان في ورقة هنا. قلنا الفقرات ا ن ا ش ي ت قلنا الفقرة الأكل فيورك. ق لا أ ف ض ئ إذن؟ كان في كان فيه في الفقرات قلنا فقرة الأناشيد خ ا ل ب ي ل و ا م ح م د خلاص قلنا هيرشحو ا خ م س ستة أناشيد و ا ن ت ه تختاروا منهم ناشدين وبعد كده هما يختاروا ا خ ت ي ن نشدهم من ك م ا ل ناشدين ذو ل ا ز يكون صوتهم حلو ب ج د بعد كده فقرة المثبّة ااا هتبقى, هتبقى أسئلة ممتعة مبهجة جدا وقلنا أمت الرحيم ورهان عشر أسئلة ب أ س خ م س درجات و ه يبقى الجايزة فقرة الأناشيد هنسميها إيه؟ فكرة الأناشيد اسماء ه إيه اسماء ه إيه اسم فكرة الأناشيد إيه اختاروا إيه؟ اسم رقيق آه اسمع معايا آه لا آه هي اسماء برمج ا الأغاني ب ت ا ع ت ه م د ي اسماء إيه برمج ا الأغاني هذا إيه دافويد <تصفيق> يبقى يبقى ت ا ب و ت ا ي ة كمان فبرامج الأغاني اسمها يا جمع ا دافويد وإيه وستار ميكر أ ي و ه وستار ميكر وإيه كمان وفي برمجة ا تانية كمان وستار ا ك ا د ي م ي وستار ميكر و ت و ف ي س وفي حاجة تانية و ي ك س ف ا ك ت و ر اختاروا ل ك م ب ق ى اسم من دول ب ق ى و إيه ا س ل ا م ك ستار ميكر و ق ر ب ا ي د d o l يبويتو الله i d o ل يبويتو ق ى الله i d o ل أي حاجة المهم اختاروا اسم اختاروا اسم الأغوات بتوع الإنشاد يصير معك المسبقة ا أنا مقترح إن اسم المسبقة ا يبقى عريس في علبة، عريس في علبة، خلاص ا خ ت ا ر ن ت و ا مع بعض رأي، اسم المسبقة ا يبقى عريس في علبة وي ب ق ى إيه يبقى, يبقى ليه اسم؟ بعد ك د ه بعد كذا جماعة قلنا أمر الرحيم و ل ر ح ي م بعد ك د ه قلنا ا ل ر س ا ل ا ل ص و ت ي ة تو الله وجوتو الله و ر ي ح ا ن ة و ر ي ح ا ن ة المصطفى، هيكتب و ا ا ل ر س ا ل و ي ك ل ف و ا حد ب ت س ج ي ل ه ا منه أو من غيره. الكلمات قلنا ست كلمات وقلنا أمال هتمسك و ر ش ة التحضير وترتيب الكلمات اللي تحدد ه صرمة اللي هتحدد ت ر ت ي بالكلمات صرمت يعني صرمت هتحدد اللي ت ت يعني اللي ت ت ايه ترتيب الساعتين ب ا ل د ق ي ة هي هتدين ي ت ر ت ي ب الساعتين ب ا ل د ق ي ق ة زائد هتحدد موعد الليلة ا م ت ى زائد هت ايه وهتسلم مني كلمتي وتحدد مكانها هتتسلم مني كلمة أنا وتحدد ي ه وتحدد مكانها أه أه ماشي ن ا هحشوف ن ا ك ل م ب ك ه وهت ز ا ئ د الأخت ا ر م ة هتبقى مسؤولة عن الدعاية عن الدعاية ه ت ع م ل و ا بقى بوستر قوي جدا بعن بال ف ق ر ا ت آه وأسمعها بس مش ب س م ا لهاي دوا بالفقرات وأسمعها وهتقولوا بقى ا ن إيه ن في ضيف اللي هو مثلا ا م يعني م ح ت ا ف ه م و ن الفقرات دي ه وتكتبوا ا ن دول طلبات السنة الثانية بالمعهد القرآن التعاوي على موقع الطريق لله ها على موقع الطريق لله وممكن تعملو لوجوهن لوجو للمعهد ولوجو لموقع الطريق لله يبقى لوجوهن كده ا ي ه م ن و ر ي ن البسطر كده وتعملوا و ي ع ن ي اختنا ص ر ة ا تتابع تصميم عادي خلاص يا جماعة خلاص كده الكلام كده واضح ل ذ ن اللي ف ح ا ل ى الم سابقة والكلمات والرسائل الصوتية والأنشيد اه وا خ ت ن ا س ل س ب ي ل هتقدم فقرة التعارف فقرة التعارف الدين يا ا م ا هتقسم و ا ن ف س ك م ا ب ع ف ر ق تتعرفوا مع بعض يا ا م ا ا ي ه يا ا م ا تتكلوا ح د ة تعرف نفسهاها ب وتقول بتحلم ب ا ي ه و ك د ه قدام بعض بس يشوفوا طريقة مثيرة للتعارف ما ت ب ق ا ش طرحو ا من ق ف ت في مثلا 40 ا خ ت موجودين هتتعرفوا على بعض ا زي ا تبقى حاجة ط و ل ة جدا فانتوا زي ت ق س م و ا ورشت عارف كل 3-4 منكم ي ا خ د و ا 3-4 ا ث ة ا ع و ج د ا إيه ويتعرفوا عليهم بإذن الله سبحانه ربنا يبارك فيك يا ج م ا ع ا ن شاء الله بإذن الله أنا مستني من أختنا فرمت تديني الإسكريبت الكامل وتديني البص و أنا مستني من فرمت أنا ا ل و ق ت ي مستني من أختنا فرمت رقم واحد ل إ س ك ر ي ب ت الكامل تفاصيل الليلة رقم اثنين الموعد هي بقى مع برض الموقع هتحدد الموعد رقم ثلاثة تصميم الدعاية ها تصميم ا ل ب و س ت ر الدعاية تصميم ا ل ب و س ت ر وتصميم برضه مقطع الدعاية يعني الدعاء ي مش هتبقى بسط بس الدعاية عايز الدعاية بأشكال ق ى إذا في بسط وفي مقطع بقى مكتوب فيه الفقرات والحاجات الجديدة اللي فيها يعني رويش موضوع الدعاية فاقترح ي ا د ك ت و ر محمد ا ل ل ي ي م س ك الدعاية ح د مخصص صرمت خلاص اختنا صرمت ا ن ت مسؤولة عن موضوع الدعاية عايزين خطة دعاية خطة الدعاية أنا م س ت ن ي ه ا منك يعني حتى لو هتلموا من بعض و ه ت ع م ل و ا دعية ب ي س م ه ا ي ه سبونسر هتعملوا دعية ا بعشر دولار ك د ه ولا حقي تمانين ج ن ي ه ل موم من بعض وتعملوا دعية ا على الفيس ك و ك خلاص بإذن ا ل ل ه س ب ح الله سبحانه فعلا. ربنا يبارك فيكم إن شاء الله م أول مرة نطبق منهج التربية بالتخطيط الجماعي والتحضير الجماعي والتنفيذ الجماعي. ا ن ا منتظر بقى تقرير هذا اليوم بفارغ الصبر ا ي و يا ا خ ت ا مالك ص د ا ل ي س أ ل ي لو في حد عندي ص ا لي سألت رابع لما تقول كمان ع عنوان الليلة ا ي ه ا ه العنوان العام ا ح ن ا كنا قلنا ا ل عنوان ا ي ه عشيها ا ي صح الدين مش خ ن ق ة العنوان ت ع ا ل ع ا ي ش ه ا صح عشيها ا ي صح يوم بناتي جدا ماشي الدين مش خ ن ق ة برضو ا س ل م ت واجي الدين مش خ ن ق ة أنتوا يبى ق أنا أتكلم ب ا أ خ ت ن ا ص ر ب ت ب ر د و عنوان الليلة العنوان العام العنوان العام لليلة خلاص أختنا مسلمة تقول س أ ع ذ ر و ر ي هل ع د ي ن ا مدة ا بعد من ا ل ت ط ف ي ف ا ل ت ط ف ي ف من المدرس بين الطلبة بعضهم على حسب ما يأخد عنده درس ت ط ف ي ف في المحاضرة بالأولاد يعني الرأبي ه ي ا أختي مسلمة مدير يفرج بالموظفين في الغياب لا ده مش ت ط ف ي ف ده ظ ل م ده ظ ل م يعني يعني كذا كله ا ل خ ي ر ل ي ك ي ا ن ت عايزين لقاء ب م ش ك ف ا ت ا ل ه و ا ج ا ن ا ن ت ا خ ط ر ا ل ح ر ا ب ذول الكلام ده المين عايزين لقاء ب م ش ك ف ا ت ا ل ه و ا ج ا ن ده تبع الليلة تبع اليوم ده أنا ا ل و ق ت يا جماعة بقولكم عندكم عايزين في اليوم ده لو في ا خ ت متقدم لا ه ا خ عادي بالمفهوم بتعنا ا فلوس ولد ا ه م ن حرامها مش بيصلي في المسجد ا ل ا خ ت ممكن ت ع م ل اي ب ي ق ع د ع ل ى ق ه و ة و دكتور و م ب س و ط من نظرة الناس و ك د ه و ح ص ر ؤ ي إ ش ر ع ي ن هو ده يعني ا خ ت ن ا في الله ما هو بصي يعني مسألة يعني قبول أخت ملتزم بها ل و ا ح د مش ملتزم د ه موضوع خطر ي جدا ق ل ت ل و ك و ن أنا ما تتبعت ا س ب ه خطيبي مش ملتزم ا ل م ف ر و ض ا ن الأخت لا تقبل أثر هذا النموذج إلا لو كانت عادة ص ن خطر يعني الأخت بقى خلاص ما خلاص معش ا حد بتعديلها عادة نبدأ ن ت ك ل م هي أصلا تقبل الخطوبة وتحاول ت ع د ل ه في الخطوبة. ولكن ما توفيش على كتب الكتاب إلا لو الأخ وافق على الخطوط الحمراء يعني ب ق ى ب ي ص ل ي ما بيعملش م ن ك ر كبير واهديم لكم إذا ما واحدة لسه وبتقدمها علشان فين واحد مش ملتزم لها جماعة واهديم لكم م ع ن ا لحضرتك يا ر ا ي ح ا ت ا ل م ص ر ت ق و ل ل حضرتك ده تبع اليوم برضو الإيماني تبع ا ليلا ل طماشي ب أنا موافق خلص ا ع ق خ ت رائحانة و ه ر ت ب ي مع دكتور محمد رفع ت فأي وقت و أنا أ ق ا ب لكم إن شاء الله ا ل إ س ب ا ت ه مش مشكل بمشافات الورش وإن كلها كذا حرام الحياة كلها داخل في بعض ه ا إلا حرام إن كل حرام إيه طب د ه حرام طبعا التفريق في المعاملة ده ده ه و ده اللي بيطلع ا ل ح ب د أ ص ل ا من أهم أسباب ا ل ح ب د في المجتمع ا ل تفريق المعاملة هي بتقول هي تصلح ما أخت عمل ا مع ل ش يعني هي ب ت ق و ل ه ي تصلح برضه أنا ق ل تلقاه ي هي ا ل و ق ت ي في سن أوليلي هي في سن جواز ولا هي عدة ي عادش بتأذن لحد خلونا نوضح هنا كده يعني هي ع د ت الثلاثين ولا عنده ا 21 سنة ولا 2 ش سنة ولسه هو مش مش دكتور يجي يأخذ دينها دينها مش ع ش ا ن ي ن ت د م ل ه ا دكتور لازم يكون عندنا ثبات على د ي ن ن ا لا يا أ خ ت سناء ا ل ل ي عنده ض ع ف إيمان مش مضاف كلنا عندنا ض ع ف إيمان و ي ع ن ي كلنا عندنا ض ع ف إيمان إنما يعني دي حاجة بتدريتو بت بتقل أنا برضو ج م ا ن أ ن ت ا في م ت ن ي ش في موضوع ا ل أسئلة أنا ب ق و ل ل ك م ا أسئلة في الليلة الإيمانية ع ن د ك م ا أسئلة في الترتيب بتاع الليلة الإيمانية ولا لأ والد ه فلوسه حرام هي تتفق مع ه ا في موضوع والد ولا إنه و يفصل فلوسه عن فلوس والد هو ثم فلوسه حرام أبوه ل أ ب و تاجر مخدرات فكله ي فلوسه حرام ولا أ ب و م ث ل ا عنده دخل حلال من ورث م ث ل ا ودخل حرام يبى ق يتنوي ا ن الجزء اللي أبوه ه ي ج و ز ه بيد ه من المال ا ل حلال ك د ه يعني يعني مبرضوا ج م ا ع ا ل موضوع في التفاصيل أما تلا بتقول ممكن يوافق ويترجع ل ر ي م ا لازم الأخت تحترض ذنها ج م ا ع ة أول حاجة ما تقبلش غير لو د ه الطوء نجا ب ا ل نسبها ما فيش حد ب ي ت ق د م ثاني حاجة ما تقبل خطوبة لمدة ست شهور و ت ب د ج ت شوف ب ق ى هينفع إيه بغير ولا اللي بيقطع في الصلاة قامت ا ج و ز و ش إلا لما يقطع في الصلاة وفلوس أبوح رام صرف ول... م ا هو ي ل ج و ز من فلوس أبو فلوس أبوح رام صرف ولا فلوس أ ب و ما ل م خ ت ل ط ما ل م خ ت ل ط والجز ء الحلال كبير ينفع نجوز ابنه منه تنوي ا ن ل جوز ا ابنه فلوس الحلال وتتفق مع خطبها من الوقت ا ن ه ده فلوس حرام ما يتدخلوش ب ت ه ا ما يدخلاش البيت بعد الجوز ا أختي مال هي ل س س بتدمل ق ه ا ع ر ت ي ن ولا لا هو ده ا ل ر و ب ط نعمل تصويت الآن ولا عسين. أنت ن ت و ا مع بعض ب لا أنا ه ت ب ك و أنتوا مع بعض يا أختي ا س ت و ا وشي النعادي يا أختي ناهد اللي هتحددوا صرمة المديرة الوقت في مديرة لليلة ل اليمانية يعني ت ج ر ب ويكون على ح س ا ب ه ا لا هي لو جرب على ح س ا ب ه ا يا حرة أنا بقول لا ه الوقت ا ل م ح ا ذ ي ر هي بقى هتتجاوز ا ل م ح ا ذ ي ر وهتدوس بس زي يا حرة بس يعني ممكن تبقى في مشاكل غير ا ن هي تفهم و ا حياتها برضو وتفهم و ا ا ن ه ا مرتبطة خ و ا ت ه بإتمام لا ي ح ر ش منها أبدا و ت ا خ د ع ه د عليها ما م ا ل ل ه طبعا ما هي ممكن تتأثر بتوتة ك ت ي ا أخت أمال د ه ممكن وممكن تأثر فيه وممكن ما تتأثرش ب ي ه ولا تتأثر في أنا أعرف أخت وما شاء الله يعني وكانت أنا خ ا ل ل ي شغلة ا معنا بقوة وزوجها مش ملتزم وهي ملتزمة جدا ما شاء الله و ش غ ا ل ة ومنطلقة وهي حظت ف على دينه فضل الله ما أثرش عليها بس هو ر ض ي يعني هو قال لي ا ص ل ا ا ن ا بحتسب على الله ا ن زوجتي تطلق ن في ا ل د ي ن فبرضو تشوف يعني ت ت ف ا ه م معه يبقى في لغة حوار بينهم تفضل ن ا لا ا ن ا مش ب ا ي د حاجة ا ن ا عايزكم أسلمتوا أشي إنتوا ن ت و ا ما تشيلوا لي لكم مع بعض ا ن شاء الله ا ن ت و ا ممكن تحتاجوا مني في ر ق ا ل عمل العشر اتناشر اللي ا ن ت م اللي هيشروا ي العمل ممكن تحتاجوا مني ترتوا رح نحنا نرفع ت ق اعده نص ساعة نهائية بعد ما توصلوا التفاصيل مثلا تبقى ق ا ع د ة خبرة نهائية اديكم خبرات تانية ايه, ايه, ايه تقولوا ا ح ن ا وصلنا ا لاسم ك د ه طب رأيك ايه طب الاسكريبت ك د ه رأيك ايه ف ا خ ج ي ن بلكم ا م عيا ا و ا خ ت ن ا صرمت ترفع ل ل ت ق ا ر ي ر المستمر ما قامت الرحمن بقطع ي في الصلاة ما تكتب ش ا ل ك ت ب ش كتابة بقطع في الصلاة ما فيش كد بكتبل لما تضمن إنه إ م ن في الصلاة طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم و ا ح ف ظ ك م ا ن إن شاء الله ب إ ذ ن الله س ب ح ا ن ك الله و ر حمدك عشانه وإلا إلا لا ك لا, لا.